وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأحبة فأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جمعنا مرة أخرى في بيت من بيوته عز وجل على تدارس كتاب من كتب أهل العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نقول ونسمع أيها الحبة إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تقصى وإن تعدوا نعمة الله لا تقصوها وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعلنا ننتسب لهذا الدين وأن عرفنا بكتابه وعرفنا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونسأله عز وجل بأسماءه الحسنى وصفاته العلى كما عرفنا بذلك أن يرزقنا العمل بما فيهما وأن يحينا على الإسلام ويتوفانا عليه أيها الأحبة إن من هذه النعم العظيمة أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات مجالس العلم في بيوت الله عز وجل فجزى الله من سعى إليها وأذن فيها جزاه الله عنا خير الجزاء أيها الأحبة ما أحوجنا والله إلى مثل هذه المجالس التي تزيل غبش القلوب وتحيي القلوب الغافلة من وسنتها وتعرف القلوب الجاهلة مما قد يعلو عليها من غبار الغفلة وانشغالها بما يشغلها عن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة إن أجل ما قضى الإنسان فيه وقته هو ما يقربه إلى الله عز وجل وأجل ما يقربه إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض هو التعرف إليه سبحانه وتعالى من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعلم به عز وجل لأن العلم بالله عز وجل هو الذي يورث الخشية ويحيي القلب ويجعل القلب حيا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى لأن القلب أي ولا حبه لا يحيا إلا بمادة الوحي المعصوم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم به لما يحييكم به استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم به واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أيها الأحبة إن أخطر ما يصاب به الإنسان وأشد وأعظم عقوبة يصاب بها طالب العلم والعالم هي موت قلبه وهو لا يشعر ولا الله وهذه عقوبة العلماء وعقوبة طلبة العلم إذا قصروا في حق الله سبحانه وتعالى فإن الله يعاقبهم بأشد عقوبة على الإطلاق ألا وهي موت قلبه وهو لا يشعر أيها الأحبة موت القلب ومرضه لا يمكنه أن يكتشف تحت المجهر ولا تحت الأجهزة المطورة والمتطورة ولا يمكن أن يظهر في سماعة الطبيب إنما طبيبه طبيب القلب هو صاحبه إذا رزقه الله سبحانه وتعالى شعبة من قلبه باقية على الحياة فإنه يمكن أن يقيس نبضات قلبه وأن يعلم هل لا زال فيه مادة من الحياة أو أنه قد أغلق عليه وأقفل عليه ومات أما إذا مات فإنه لا يشعر بذلك والعياذ بالله أما مريض القلب فإنه يمكن أن يشعر بذلك وكيف يعرف أن قلبه قد أصابه شيء من المرض يعرف ذلك عند تلاوة الكتاب الله عز وجل ويعرف ذلك عندما يقوم بين يدي الله عز وجل في الصلاة ويعرف ذلك عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فإن وجد في قلبه رقة وحياة وتعلق وخوف وخشية فليحمد الله وإن وجد في ذلك ضعفا وغفلة وانشغال بالدنيا فعليه أن يبحث له عن قلب وأن يفتش عن قلبه قبل فوات العوام أيها الأحبة كلنا والله نشكو من قسوة القلب ومن غفلته ومن الأمراض المترتبة عليه والمتراكمة عليه، ولكن العاقل منا هو من سعى جاهلا قبل أن يستشهر المرض بهذا القلب فيموت وهو لا يشعر أيها الأحبة إن من أجل عياداتي القلوب هي مجالس العلم المجالس التي تذكر الغافل وتعلم الجاهل وتوقظ الوسنان أيها الأحبة أمراض القلب لا تفلو عن ثلاثة مرض شبهة ومرض شهوة ومرض غفلة هذه أمراض القلوب لا تخرج عن هذه الثلاثة ودواؤها الناجع هو في العلم فدواء الشبهة في العلم الذي يورث من اليقين فتنقلب الشبهة إلى تبتعد عن هذا القلب ويسلم منها ويعرف الحق بيقينه ودليله وكذلك الشهوة يعالج القلب منها إذا تذكر الله وعرف الله فاستحيا من الله عز وجل وصبر على تلك الشهوة حياء من الله عز وجل وخوفا من وعيده وعقابه ورجاء لما عند الله عز وجل والمرض الثالث مرض الغفلة وعلاجه الناجع أيضا في العلم الذي يذكر هذا القلب الغافل بمهمته في هذه الحياة وبدوره في هذا الكون وبرسالته ومسؤوليته التي سيسأل عنها يوم يلقى الله عز وجل فيستيقظ الغافل فيستيقظ فيتنبه الغافل ويستيقظ الوسنان. أيها الأحبة من نعم الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا مثل هذه اللقاءات بعد ذلك الانقطاع الطويل وللأسف أربعة أشهر من الانقطاع عن هذا الدرس نعود هذه الليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه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 واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا أفضل المتدينين أفضل السالكين إلى الله عز وجل لا أحد أحسن تدين مني ولا أفضل منه إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاثة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله إن لله سبحانه وتعالى أسلم قياده لله عز وجل حقق العبودية الحق لله عز وجل لا يكون هناك أمر لله إلا وهو ساعل في تنفيذه ولا نهي لله عز وجل إلا وهو حذر من الوقوع فيه وهذا لا يكون إلا بعد صلاح القلب لا يكون إلا بعد صلاح القلب والقلب سيد الأعضاء وملكها كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغف إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول القلب ملك والجوارح جنوده فإذا صلح الملك صلحت الجنود وإذا فسد فسدت ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فانقاد قلبه إن قيادة تعبه لله سبحانه وتعالى واستسلام لله سبحانه وتعالى لا إلى غيره أسلم وجهه لله وهو محسن محسن في نيته مريد ما عند الله سبحانه وتعالى لا يريد بذلك مفاخرة ولا مماراة ولا أن يقول له الناس هذا عالم من العلماء أو هذا طالب علم إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى يريد الله والدار الآخرة أحسن النية وأحسن العمل ويتصور أو يكلم هذا الإحسان للعمل في اتباع أبنية الله ورسله في قوله عز وجل واتبع منة إبراهيم حنيفا. الاتباع وترك الابتداع انقيادا لله سبحانه وتعالى واستجابة له عز وجل واتبع منة إبراهيم حنيفا ثمرة ذلك محبة الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيها الأحبة لا أريد أن أقدم أن أطيل في المقدمة، فمثلكم لا يحتاج إلى إطالة، والحر تدفيه الإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول. أيها الأحبة تذكرون أننا قد شرعنا في الكلام في هذا الكتاب المبارك في شرح نونية لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها على ما أذكر إلى إلى البيت الثالث والأربعين بعد الأربع مئة وهو آخر درس أخذناه درس الثاني والعشرين هذا الدرس الثاني والعشرين كنا أخذنا ثلاثة وعشرين درس فيما تقدم ووصلنا ووقفنا عند البيت الثالث والأربعين بعد الأربع مئة وكان الحديث لا يزال من, من ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أحوال أولئك الركب والطوائف التي جاءت جاهدة تسعى للوصول إلى الحق والبحث عنه فمنهم من ظن أن ذلك هو في القول بوحدة الوجود وتكلمنا عن ذلك تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى والركب الثاني ظن أن الحق مع القائلين بالحلول وهو الحلول العام وهو الزعم بأن الله حال في مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. والركب الثالث وهذه الطائفة من الجهمية الطائفة الرابعة أو من بعد الجهمية الطائفة الرابعة الثالثة الثانية من الجهمية. ووالركب الثالث القائلون بأن الله ليس في مكان لأن الله لا داخل العالم ولا خارجه وهذا هو قول نubar الجهمية. ولذلك مر معنا فيما تقدم قول القائلين لأن عباد الجهمية يعبدون صنما ونضارهم أو يعبدون كل شيء ونضارهم يعبدون لا شيء يعبدون العدم عبادهم يعبدون أصناما ونبارهم يعبدون العدم فعبادهم يعبدون كل شيء ونضارهم لا يعبدون شيئا وهذا مبني على قوله بأن عبادهم عباد الجهمية هم الذين قالوا بأن الله حال بذاته في كل شيء فالله تعالى الله حال في مخلوقاته فما دام العمر كذلك حينما قال فرعون عليه لعنة الله حينما قال أنا ربكم الأعلى فهو صادق وحينما قال ما علمت لكم من إله غيري فهو صادق لزعمهم بأن الله قد حل فيه تعالى الله عما يقولون علما كبيرا. أما نبارهم فهم الذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه وهذا الوصف لا يكون إلا في العدم هو الذي يمكن أن يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارجه وهذه الشبهة هذا القول هو الذي سرى إلى المتكلمين من المعتزلة والأشعرية متأخر الأشعرية وليس بمتقدميهم متأخر الأشعرية وقالوا بهذا القول ترتب على ذلك نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى ونفي استوائه عز وجل على عرشه كما أثبتت ذلك النصوص المتواجدة التي لا تخفق. أما المركز الرابع هو الذي او المركب الرابع المركب الرابع والطائفة الرابعة التي وقفنا ونحن بالحديث عندها فهو عن فهو عن طائفة من الزناتقة القائلين بالتحلل والانسلاخ من الشرائع بالكلية وهو في حديثه السابق يبين لنا ويذكر ما قاله المثبت وهم أهل السنة والجماعة من إثبات قائم على النصوص الكتاب والسنة وما قاله المعطلة القائلون بالشبه العقلية وظنهم أنها يقينية فوقف حائرا بين هؤلاء وأولائك ووصل في النتيجة إلى أن يترك هؤلاء وأولائك وينسلخ كلية من ما تدل عليه الدلائل العقلية والشرعية ويبقى على التعطيل التام التعطيل المطلق وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى وهذا هو قول الفلاسفة وهم الذين توقف المصنف أو توقفنا عند الكلام عليهم في بعض الصفات فنعود إلى موضوعنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. تفضل يا خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان وزعمت أن الله يكشب ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجن على كتاب بياني وزعمت أن الله ينزل في الدجاء في ثلث ليل آخر أو ثاني فيقول هل من سائر فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني هذه من العقائد التي أثبتها أهل السنة والجماعة كما لا يخفى على الجميع وهي ثابتة بالنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الزنديق الملحد يقول للمثبت من أهل السنة والجماعة إنك في اعتقادك وفي قولك تزعم هذه الأشياء، وهو يريد أن يصل من خلال هذه العقائد التي يثبتها عن السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيها لله سبحانه وتعالى بلا تعطيل يريد أن يصل إلى نتيجة ستأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله، فقوله وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان هذا لا شك حق كما قال الله سبحانه وتعالى حكى في سورة الزمر وتسمى بسورة الإخلاص الكبرى لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الإخلاص مادة الإخلاص في أربعة مواضع من هذه السورة فتسمى بسورة الإخلاص الكبرى وهي تتحدث من أولها إلى آخرها عن توحيد الإلهية عن الإخلاص لله عز وجل كما تسمى سورة قلو الله أحد بسورة الإخلاص بإطلاق أو سورة الإخلاص الصغرى يقول الله عز وجل في سورة الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا الولمون فيقول إنك أيها المثبت زعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق وفي الوابل الصيب أيضا يقول إن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور وأشرقت الظلمات لنور وجهه عز وجل فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض إلى آخره كلامه رحمه الله تعالى وتعرفون أيضا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبوحات وجهه منتهى إليه بصر من خلقه قال المصنف وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع, الجمع للأذقاني وهذا أيضا حق يدل عليه الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنا ويبقى من كان يسجد في الدنيا دياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقة واحدة والحديث متفق عليه بسال الله عَفْيَةَ والسلام قال وزعمت أن الله يبصُر كفه لموسى إنا ليتوب من عصيانه وهذا أيضا جاء إثباته في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها والحديث في مسلم فلا يهلك على الله إلا هلك الله يبسط يده سبحانه وتعالى رحمة بنا لنتوب لعلمه سبحانه وتعالى بضعفنا وتقصيرنا ولكن أين منا؟ من استشعر مثل هذا الحديث وعرف مقدار الجناية في جنب الله عز وجل حينما يقع الإنسان في معصيته أو يقصر في حق من حق الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فالباب مفتوح والتوبة بابها مفتوح ما لم ما لم تبلغ الروح الحلق يقول المصنف رحمه الله تعالى وزعمت أن يمينه تطوي السماء طيس جل على كتاب بياني وهذا أيضا جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبغته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقبل الله الأرض يوم القيامة ويطل السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض وغيره من الأحاديث. ثم قال: وزعمت أيها المثبت وزعمت أن الله ينزل في اللجوء في ثلث ليل آخر أو ثاني. فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من نادى سبحانه وتعالى وهذا أيضا حق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وأهله وسلم بنزول الله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأغطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وهذا الحديث حديث النزول هو من الحديث التي أجمعت أجمع المتكلمون قاطبة على رده وعلى عدم التسليم له مع أنه من الأحاديث المتواتر ولهذا يقول الدارمي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث إنه أغيض حديث للجميع الجهمية لا تطيق ولا تستطيع أن تسمع قبضاً أن تؤمن به وأن تقر به مع أن هذا الحديث قد روي عن أكثر من 29 صحابياً من صحابة رسول الله, سبحانه الله سبحانه وهو من الأحاديث المتواترة تواتراً قطعياً ونقف هنا وقفةً قصيرة حول هذا الموضوع أولا نحن مر معنا أن من منهج المتكلمين وخاصة أقرب الطوائف المتكلمين إلى أن السنة الأشاعر فهم يقولون كما يقول غيرهم من الجميع إن العقائد لا يقبل فيها إلا ما كان متوترا وهذا الحديث من الحديث المتواترة بل من أكثر الأحاديث رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى من عن تسعة وثلاثين صحابياً صح الطريق عن تسعة وعشرين منهم عن تسعة وعشرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن الصحابة أما من بعدهم فأكثر من أن يقصوا يعني كل صحابي يمكن أن يرويها أكثر من خمسين تابعياً عن ذلك الصحابي فأكبر من أن يخصروا ثم مع ذلك فهم لا يقبلون هذا الحديث والطوائف من هذا الحديث على خمسة أقوال منهم مفوضة المعنى وهم الذين قالوا نؤمن بالنفظ ولا نفهم منه معنى مع النبي صلى الله عليه به واضح كل الوضوء ينزل ربنا حين يبقى في الليل الآخر فيقول هل من سائل فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وغيرها من الفاضل الطريبة لهذا المعنى فهم يقولون نؤمن بهذا النفر لكننا لا نفهم له معنى فلا نعرف معنى الله أعلم بمراده منه لكن لا يقفون عند هذا الحد فقط يقولون بنفي ظاهر أو نفي ما يتبادر إلى الذهن من هذا الأرض ومن هذا الحديث ومن أكابر من قال بهذا القول الخطابي والبيهقي رحمهم الله تعالى القول الثاني قول أهل التأوين وهم أكثر الجهنية وسائر المتكلمين من الأشعريه والماتريدية وغيرهم قالوا بتأويله وتأولوه بتأويلات لا يقبلها عقل أبداً فأولوه إما بنزول الرحمة أو بنزول الملك أو بغيرها من التأويلات ولا أدري كيف يكون هل يمكن للملك أن يقول من يستغفرني فأقر له هل الملك الملك يملك المغفر؟ أو رحمة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تخاطب العباد هل من سائل فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له لا أدري بأي حال من الأحوال كيف تقبل عقولهم مثل هذا التأويل وهو واضح البطلة الطائفة الثالثة الذين كذبوا بالحديث أصل وردوه من أصله بالكلية وهم المعتزلة والخوارج والطائفة الرابعة من مثل الله تعالى بخلقه فجعل نزوله كنزولهم بحيث يخلو منه تعالى الله يخلو منه مكان ويشغل آخر ويكون بعض المخلوقات فوقه أو تحيط به أو يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله وهذا من التمثيل المنزه الله سبحانه وتعالى عنه ولا شك أن القول الحق في هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة قول قول أهل الحق وهو إثبات النزول إثباتا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته ولا يلزمه أي لازم من لوازم نزول المخلوقات فهو إثبات بلا تمثيل لنزول المخلوقات وتنزيه لله سبحانه وتعالى بلا تعطيل عن هذه الصفة. <تصفيق> ثم نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة أخرى نشير إليها وهي قوله وزعمت عند الله ينزل في الدجا في ثلث ليل آخر أو ثاني فالنزول يكون في ثلث الليل الآخر أو في الثلث الثاني من الليل وبكل وردت رواياته صحيحة ولذلك قال المصنف هذا من دقة رحمه الله تعالى في ثلث في ثلث ليل آخر أو ثالث وأوقات النزول لله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين من أوقات النزول لله وعند استعراض النصوص الصحيحة المثبتة للنزول نجد أن الألفاظ جاءت الألفاظ الأحاديث الصحيحة جاءت في على ستة أوجه الوجه الأول حين ينزل ثلث اللحين يبقى ثلث الليل الآخر. حين يبقى ثلث الليل الآخر، فحدد أن النزوله قبل هذا أشير إلى أن جميع الروايات أن النزوله باق إلى طلوع الفجر. التي قالت النزول الثاني أو النصف الأول من الليل أو غيرها كلها إلى طلوع الفجر. ولكن بداية النزول هو الذي اختلفت أو جاءت فيها الروايات على عفاظ مختلفة منها إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذه أكثر الروايات هو الحديث المتفق من رواية أبي متفق عليه وغيره وفي لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول إذا مضى ثلث الليل الأول وفي لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول أو نصف الليل بحرف أو الثلاث لي الأول أو نصف الليل واللف الرابع إذا مضى نصف الليل واللف الخامس النصف أو الثلث الأخير النصف أو الثلث الأخير والسادس الإطلاق يعني من غير تحديد لا في الثلث الأول ولا الثاني ولا الثالث هذه الألفاظ التي وردت في بداية النزول. أما نهايتها كما ذكرت فهي إلى طلوع الفجر وهذه يجمع بينها هذه الألفاظ يجمع بينها أولا المطلق يحمل على المقيد وهذه قاعدة معروفة ثانيا الألفاظ التي فيها أو فهي إما للشك أو للتردد فهي إما للشك أو للتردد فإن كانت للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه وإن كانت للتردد وهذا هو الراجح والله أعلم فيمكن الجمع بينها كما سيأتي إذا يبقى الاختلاف بين ثلاثة ألفات هل هو أول ثلث الليل الثاني أو أول الشطر الثاني أو أول الثلث الأخير والثالث هذه هي التي بقيت بين من هذه الألفاظ الستة وللعلماء في الجمع بين هذه الروايات عدة أجوبة من أهمها القول الأول القول بالترجيح وهو ترجيح رواية الثلث الآخر قالوا أكثر الروايات عليها على الثلث الآخر فهي المحفوظة وقال الترمذي وهي أصح الروايات أصح الروايات الثلث الآخر وتعرفون أن عبادة صح الروايات هذا التعبير بأصح لا يقتضي تضعيف الروايات الأخرى لا يقتضي تضعيف الروايات الأخرى كما أنه لا يقتضي تصحيح الروايات الأخرى يعني حينما يقول الترمذي رحمه الله أو غيره العلماء وهذا أصح رواية في الحديث لا يعني ذلك أن الحديث صحيح. قد تكون الأحاديث الواردة كلها ضعيفة، ولكن هذه أصح الروايات أقلها ضعف. مثل حديث سرد الأسماء الحس، أسماء الله الحسنى، حديث الذي سردها في رواية البولид المسلم عند الترمذي. قال هي أصح الروايات، ومع ذلك فهي ضعيفة، لأن فيها أربعة. هي أصح الروايات التي وردت في سرد الأسماء، ومع ذلك فهي ضعيفة. فيها الإدراج فالعسما وهذه مدرجة وفيها الاضطراب وفيها الوليد بن مسلم وهو مدلس ومن أشنع صور التدليس وفيها الافتلاف فيها أربع علم ومع ذلك يقول هذه أصح الروايات فإذا كانت أصح الروايات ضعيفة فما عداها أضعى وكذلك إذا كانت الروايات صحيحة ويقول هذه أصح الروايات لا يعني أن الروايات الأخرى ضعيفة ومثاله هذا فهذه الرواية التي قال عنها هي أصح الروايات متفق عليها بين البخاري ومسلم لكن في روايات أخرى في مسلم وهي رواية صحيحة ولا غبار عليها من حيث الإسناد ولكن تلك صحيحة وهذه أصح تلك صحيحة وهذه أصح أعود إلى كلامنا في الموضوع مذهب الترجيح الذين قالوا بأن رواية ثلث الليل الآخر هي الراجحة لماذا؟ لأنها أكثر روايات لأن أكثر روايات عليها فهي المحفورة قالت الترمذي هي أصح الروايات وانتصر لهذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وما لا إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول في شرح حديث النزول يقول أما الثلث الثاني يعني رواية الثلث الثاني فانفرد بها مسلم في بعض طرقه فانفرد بها مسلم في بعض طرق لكن قال أما لوية ثلث الليل الآخر فهي متفق عليها قال لكن فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام شخص الإسلام فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مرى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال ويكون النزول أنواع ثلاثة إلى آخر القول الثاني للجمع بين هذه الروايات القول الأول هو الترجيح ترجيح رواية ثلث الليل الآخر لأنها متفق عليها بين المخالي ومسلم وأكثر الروايات عليها ويقول الترمذي هي أصح الروايات المسلك الثاني للجمع تضعيف روايتي الثلث الأول والنصف وهذه ذهب إليها القاضي عياض رحمه الله تعالى ولم يتابع على تضعيف تلك الروايات لأنها ثابتة وصحيحة المسلك الثالث في الجمع القول بتعدد أنواع النزول فبعض الليالي يقع في الأول في الثلث الأول في آخر الثلث الأول وبعضها في الثلث الثاني أو في منتصف الليل وبعضها في الثلث الثالث وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حاتم الحبال في صحيحه وهو مكتبى قول شيخ الإخلام بالتيمينية المتقدم يقول فإذا تبثت تلك فيمكن أن يكون النزول متعددا في بعض الليالي في أول الليل وفي بعضها في النصف أو الثلث الثاني وفي بعضها في الثلث الآخر المسك الرابع أن ذلك حسب اختلاف بلاد المسلمين نظر لاختلاف المطالع والمغارب فالنزول واحد ولكنه يكون عند قوم في أول الليل وعند قوم في منتصف الليل وعند قوم في الثلث الآخر وإلى هذا ذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قال خاصة وأن امتداد بلاد المسلمين إلى المشرق وإلى المغرب والاختلاف بينهم متقارب الاختلاف بينهم متقارب أما المسلك الرابع الخامس في الجمع فقالوا إن النزول يقع عند مضي الثلث الأول والقول, والقول يقع في منتصف الليل أو عند الثلث الآخر وهذا يعني الكلام يعني فيه نظر ليس بدقيق لأن ظاهر الحديث ينزل ربنا فيقول والفاء تعقيبية وتفيد المباشرة أن الله سبحانه وتعالى يقول حين ينزل ينزل ربنا حين يبقى فيقول وذكر هناك بعض الأوجه الأخرى في الجمع ولكن هذه أظهرها والتي يمكن أن يكون عليها بعض الأدلة. بعضهم قال إن النزول يتكرر في الليلة الواحدة في الثلث الأول وفي الثلث الثاني وفي الثلث الثالث. ولكن وهناك أقوال أخرى. لكن العلم هذه هي أظهرها والله تعالى أعلى. الشاهد من هذا والأهم من هذا أيها الأحبة أن مثل هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ننشغل في الكلام على إثباته والرد على الطاعنين فيه إثباته وهذا الإنشغال يبعدنا ويشغلنا عن فقه الحديث وعن فهمه بل وعن الاستفادة من هذا الحديث ألا وهو هذه الساعة العظيمة ساعة الاستجابة التي يتنزل فيها الجبار سبحانه وتعالى ويدن من عباده للتائبين والسائلين والمستغفرين ولهذا روية عن الفضيل بن عياب كما جاء في من طريق عبد المحسن بن زياد قال أخذ الفضيل بن عياب بيدي فقال يا حسن الحسن بن زياد أسفل الحسن بن زياد فقال يا حسن ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني هذا أثر وهو مقطوع على الفضيل بن عيام رحمه الله تعالى وبصرف النظر عن عن ثبوت إسناده وإن كان لا مجال هنا إذا خلال على, على إثباته لأنه لا إسناد له ووقوف أو مقطوع على الفضيل رحمه الله تعالى إلا أن معناه صحيح وإن لم يأتي ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل لأنه حديث قدسي وهو كيف تقر عين المحب حينما يدنو إليه الجباب سبحانه وتعالى فيغفل عن ذلك ويؤثر السهاد والنوح والراحة وهذا مما يدل على ضعف الإيمان في قلوبنا والله المستعان والله المستعان صحيح نجادل ونطيل الكلام ونطيل الحديث فالرد على القائلين بنفي مثل هذه الصفات ولكن نحن المثلين. نحن الذين من الله سبحانه وتعالى علينا بإثبات مثل هذا الحديث هل عملنا بمقتضاء كيف حالنا حين يبقى ثلاثة الليلة الآخر اللهم استعبوا اللهم استعبوا نعم يقول وزعمت وزعمت أن الله ينزل في الدجاء في ثلث ليل آخر أو ثاني فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني سبحانه وتعالى وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني وهذا أيضا الدليل الآخر في فاتح النزول لله سبحانه وتعالى وهو النزول الثاني غير النزول الليلي في كل ليلة وإنما هو النزول للفصل بين الخلائق يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وفي ذلك أيضا يقول عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا في ذلك اليوم كما ورد عن أبي فرأي رفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن اللهم استعى رجل جمع القرآن فيسأله الله سبحانه وتعالى ماذا أعمل فيقول قرأت فيك يا رب فيقول كذبت وإنما ليقال وتعرفون آخر الحديث فيؤمر به فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة وهو قارئ القرآن طالب العلم الذي يريد بعلمه غير وجه الله عز فهذا لا يكتفى من العقوبة بالحرمان من الأجل وإنما هو من أوائل من تسعر به النار يوم القيامة حينما ينزل الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلال وهذا هو الذي عناه هنا المصنف رحمه الله تعالى قال عن هذا الزندية الخبيث قال وزعمت أن له نزولا ثانيا وهو نزول ثابت في نصوص الكتاب والسنة يوم القيامة للقضاء الثاني ثم قال وزعمت أن الله يبدو جهرا لعباده حتى يرى بعيان بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلاتان إليه ناضرتان وهذا إشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا ثابت أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بذنوبنا النظر إلى وجه الكريم هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومن أشد العقوبات على الكافرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحجبوا عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصهيب إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشق الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليها من النظر إلى ربه عز وجل وهذا حديث في مسلم ففي هذا الحديث إثبات للرؤية وللكلام ولتكليم الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة وهذا من أجل النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده يوم القيامة كما قال الله عز وجل في سورة قاف ولدينا مزيد أول آية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 ولدينا مزيد لله الكريم. فالمزيد هذا إضافة إلى النعيم في الجنة هو النظا إلى وجه الله الكريم. قال: وزعمت أن لربنا قدما كذا. سُلْطَانُ الْزَّعْمَةِ. نعم. وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعيان. لَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ فَالْمُقْلَتَانِ إِلَيْهِ نَظَرَتَانِ وَزَعَمْتَ أَنَّ لِرَبِّنَا قَدَمًا وَأَنَّ اللَّهَ وَاضِعُهَا عَلَى النِّيرَانِ وهذا أيضًا ثابت بالأحاديث الصحيحة وزعمت أن لربنا قدمًا وأن الله واضعها على النيران فهنا يجمع بعضها من بعضها وتقول قط, قط حاجتي وكفاني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 فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا ينشئ لها خلقا والحديث متفق عليه هذا الذي أشار إليه هذا الزنديق متهكما بالمثبت يقول تزعم أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن وكلمة قطن قطن هذه فيها ثلاث لغات بفتح القاف على جميع اللغات وبتسكين الط قط قط وبالكسر تنويلا قط قط وبالكسر من غير تنوين وكلها صحيحة ومعناها أي حسبي ويكفيني حسبي وكفاني لذلك قال فهناك يدم بعضها من بعضها وتقول قط قط أو قط قط حاجة وكفاني <تصفيق> ثم قال وزعمت ان الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني نفس هنا عند حديث فهناك اذن بعضها من بعضها وتقول قطن قطن هذا الحديث الحديث هو متفق عليه ولكن جاء أيضا بعد هذه الروايه البخاري ذكر رواية ثالثة وفيها قال وينشئ الله للنار خلقا وينشئ الله للنار خلقا والصحيح الذي جاء في الروايات في البخاري ومسلم وغيرهما أن الإنشاء يكون للجنة وليس للنار وهذا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى إلا أن من عادة البخاري رحمه الله تعالى أحيانا أنه يذكر بعض الأحاديث التي فيها نقطة علمية ومخالفة من أجل التنبيه عليها فهذه الرواية الثانية التي قال فيها وينشئ الله للنار خلقا هذه الرواية انقلبت على الضابة فالإنشاء إنما هو للجنة كما دلت عليه الروايات الأخرى وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بعد الرواية الصحيحة للعلم بها وهذه قد مر معنا مثلها في حديث المعراج الكرعين كنتم تذكرون وما, الإسراء وما حصل فيه من اختلافات في رواية الشريك وفي غيرها وفي رواية ذكرها البخاري رحمه الله تعالى مخالفة وإنما ذكرها لبيان ما فيها من مخالفة للروايات الصحيحة وقد ذكر مثل هذا الصنيع البخاري رحمه الله تعالى في سبع مواضع من صحيح ثم قال وزعمت أن الله يبدو جهرا لعباده حتى يرى بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان وزعمت أن لربنا قد من وعن الله واضعها على نيراني فهناك يذن بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجة وكفاني. لعل الإسكان يكون للوزن. ما وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاظ ربه ويذاني. بالحائ معضاد وجامع صادها وجهال في ذا اللفظ محضاني. الترمذي ومسند وسماء وسواهما من كتب تجسيم بنا كتمان أحسنت غلط هنا وجامع نعم. يقول يقول مصنف رحمه الله تعالى وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدانيه هذا يقول المزيد الذي أشرنا إليه قبل قليل ونكمل الآية بالحاء مع بعض و مع صادها يعني وجاء جاء صاد مع صادها لكن طبعا مراعاة للوزن حدث الهمز وجاء مع صادها يعني جاءت رواية بالباط و رواية بالصاد يعني هذا ما يوافق الحديث كما سنبين الآن يقول زعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويُدان. جاء في رواية يحاضر من المحاضرة ها الضاد وهي المخاطبة والمحاور. وجاء في بعض الروايات بالصاد المحاصر يحاصر من المحاصرة وهي الاحاطة والتضييع. فهنا تعدل العبارة يعني الكتاب عندكم ليس سديدة. وجانا صادق تجي تجي, في الماء. تجي طيب. طيب. طيب طيب, طيب. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدان بالحاء مع وجامع صادها وجهاني في ذلف محظان هذا كلام حق وجاء في حوايات حديثه بفريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر زيارة أهل الجنة لربهم صلى الله عليه وسلم من فضله. في يوم المزيد يوم الجمعة وفيه قال صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول, حتى يقول للرجل منهم يا فلان يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كنت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرة بلغت منزلتك هذه. نسأل الله الكريم من هذا الحديث المحاضرة وجاء بنفض المحاصرة فيحاصره وهذا هو معنى كلام المصنف هنا بالحاء مع ضادٍ وجاء معصادها وجهاني في ذا النقض محفوظاني لكن هذا الحديث بهذا النقض الحديث ثابت لا شك في ذلك كما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عدي بن حاتم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجم <تصفيق> <تصفيق> فرواية المحاضرة والمحاصرة وهي اللقظة الذي ذكرناه آنفا رواه الترمذي في جامعه، وأشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أنها في المسند في قوله في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان وإن كان المعنى به مسند الإمام أحمد فهو ذكر. أصل الحديث حديث, حديث سوق الجنة ويوم المزيد ولكنه لم يذكر لفظ المحاضرة أو وهذا اللفظ محاضرة إنما هو في الترمذي وعنده ابن ماجي أيضا وهو وإن كان أصله صحيحا كما ذكرنا في حديث الصحيحين ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إلا أنه بهذا النفظ هنا في رواية الترمذي تكلم عليها العلماء الترمذي نفسه رحمه الله تعالى قال عن هذه الرواية هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحافظ المنذري بعد أن ذكره في الترغيب والترهيب قال في سنده عبد الحميد ابن أبي العشرين مختلف فيه وبقية رواية رواته ثقات والحديث ضعفه الشيخ الألباني والأرناؤط من العلماء المعاصرين من أجل عبد الحميد هذا وهو مختلف فيه كما لقد أما أصل الحديث فهو ثابت لا شك إليه والمصنف رحمه الله تعالى من كلامه هنا يقول, يقول بثبوت حيث قال بالحاء مع ضاد وجاء صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان أي أن اللفظين اللفظين محفوظان قال في الترمذي وذكرنا مكانه في الترمذي صحيح نعم الترمذي أما المسند إن كان يعني به مسند الإمام أحمد وهذا هو الظاهر لأنه عند الإطلاق فإنه لا يصرف إلا لمسند الإمام أحمد أما إذا كان يعني غيره من المسانيد فالله أعلم به قال في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمانية يعني كتب أهل السنة وهم في زعمه هم أهل التجسيم عليه من الله ما يستحق ويبدو أن المصنف رحم الله تعالى يذهب إلى صحة هذا اللفظين. فبالإضافة إلى ذكره هنا، قول بأن هذين اللفظين محفوظان ذكر أيضاً في النولية في آخر القصيدة هو المزيد، وذكر هذا هذه المحاضرة أو المحاضرة، حيث يقول في آخرها يقول ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يبن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزاً بالذنب والعصيان؟ فيقول ربي أما من أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الدالي فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلا أن يحرمنا بذنوبنا فضله ونسأله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته